قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زعمتم أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ, إن زعمتم أنكم أولياء لله من أَنَّكُمْ الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن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 وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر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 الضالين آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخرين Al-Nar ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا